كله خاطب كل مبتلا خاطب كل مبتلاً أيا كان نوع ابتلاءه لا يقدر على رفع البلوى إلا الله متى تحرر عندك في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله فأعتبر أن البلوى رفعت الحمد لله إذا تحقق في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله يقينا فأعتبر أن البلوى رفعت فإن وافاك الأجل رحمنا الله وإياكم أحياء وأمواتها قبل أن ترفع فاعلم أن الله جل وعلا لن يضيعك وسترى أثر صبرك في حيات البرزخ وفي حياة الآخرة لكن ثق تماما أن الله جل وعلا قادر على أن يكشف, أن يكشف الضر والبلوى قال الله تعالى أوك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيها به الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم نبفت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نفسها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير علمك أن الله على كل شيء قدير هو ما ابتلاك الله به فإن وقر في قلبك وجرى على لسانك أن الله على كل شيء قدير فلم يبقى عن رفع بلوات إلا لحظات